اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لا انرا تلك ايات الكتاب الحكيم اكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس ان انذر الناس وبشر صِدِّقٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ لِأَمْرِ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ لذلك الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون اليه امرجعكم جميعا وعد الله حق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 لِتَعْلَمَ عَدَدَ السِّنِينَ لِتَعْلَمَ عَدَدَ السِّينِ وَالْحِسَابِ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ آيَاتِي لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ إِن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض في السماوات والارض ايات لقوم يتقون ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا وطمئنوا بها والذين هم عن يَعْجِلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقَضَى إِلَيْهِمْ أَجَلَهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانٍ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا شَفْنَا عَنْهُ ذَرَّةَ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُونَا إِلَى ضَرٍّ مَّسَّ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ, وجاءتهم رُسُلُهُمْ اينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائفا في الارض من بعد من بعدهم لننظر كيف تعملون واذا تتلى عليهم تُرَبِّ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُل لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا كَبِيرًا أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّن فإن أكذّب بأياتي إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون لَهُ حَمْدُهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِمْ يَخْتَلِفُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا قُل انم الغيب لله وانتظروا اني معكم من المنتظرين واذا اذقنا الناس رحمة يُرْكُمُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَا بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ, طيبة فَرِيحُوا بِهَا جَاءَتْ هَارِفٌ جَاءَتْ هَارِفٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمْ مَوْجٌ وَجَاءَ وظنوا أنهم محيط به إن دعوا الله مخلصين يا ايها الناس انما ضييعكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا ثم الينا مرجعكم فننذركم بما كنتم تعملون انما مثل الحياه الدنيا كما السناء فاختلط به نبات ارض مما ياكل الناس مما ياكل الناس والانعام حثا اذا اخرت حتى اذا اخذت, أخذت ارض زخرفها وزينت وزينت موض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 سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا وَتُرْهِقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 قُلْ إِنَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي لِلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن أم لا يَهْدِي أم ۖ أَمَّن لا يَهْدِ إِلَّا أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُم إِلَّا ظَنًّا ۚ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 اويله كذلك كذب الذين من قدرهم فانظر كيف كان عاقبه الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك اعلم بمفسدي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 وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي الْأُمِّيّ وَلَوْ كَانُوا لاَ يَبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَ يَلْبَثُونَ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَآرَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِنَّ لَنَا جَعَلْنَاكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُخْبِرُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَكَانُوا يَعْمَلُونَ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 ولنفسي ضرا ولا نفع الا ما شاء الله لكل امه اجل اذا جاء اجلهم فلا يتاخرون ساعه فلا يتاخرون ساعه ولا يستقدمون قل أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنُوا انتم تكسبون ويستدينك حق هو قل اي وربي انه لحق وما لكل نفس ظلمت ما في الارض افتدت به واسر ندى مثلا ما راوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون الا ان لله ما في السماوات والارض الا إن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 فجعلتم فجعلتم من المحرمات حلالا قل ان الله قل ان الله هذل لكم ام على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه ان الله لذو فضل علي الناس ولكن اكثروا ولكن اكثرهم لا يشكرون وما تكون في شان وما تتلون منهم من قران ولا تعملون من عمل الا كننا عليكم شهودا قلت في ظن في وَمَن يَعْزُبْ عَن رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرُ وَلَا أَنظُرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرا في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبدين لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم بعزه الله جميعا هو السميع العليم الا ان لله من في السماوات ومن في الارض وما يتبع الذي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 إِلَٰهِي فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعْ أَمْرَكُمْ فَأَجْمِعْ أَمْرَكُمْ وَأَشْرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمًّا ثُمَّ قُد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 كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ثُمَّ أَعْثَرْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ فَمَا كَانَ 124. فذلك نطبع على قلوب المعتدين 125. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه, إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين 126. فلم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 الكبرياء في الارض وما نحن لكما وما نحن لكما بمؤمنين وقال في العون ائتون بكل ساحر عليم فلن ناجا السحره قال لهم موسى القوما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 فالفرعون لعان في الارض وان انه لمن المسرفين وقال من سيقوني ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا قالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين واوحينا الى موسى واخيه ان تبووا قومكما وَنُقِي مَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ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 فقم فاستقم ولا تتبع الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى للمسلمين الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك بجدنك لتكون لمن خلفك ايه وانك كثيرا من الناس عن اياتنا عن اياتنا لغافلون لقد وبنا بني اسرائيل مبوا صدق ورزقناهم من الطيبات فنختلف حتى جاءهم العيم ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون فانكم فِيشَكِّنَّ نَنزَلْنا مِنَّا أَنزَلْنا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَ فَلَا تَكُونَنَ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 لولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس الا قوم يونس لما امن كشفنا عنهم كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حين ولو شا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 سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ مِنَ النُّذُرِ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا نَثَارَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَسَبِّحُوا كَمَا يَنْبَغِي لِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا نورا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 وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَرَأْتَ نِعْمَتَهُ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ قَدْ جَاءَ